فانح ع ل م ر ب ي من سؤالي و... 誰 سريعا غوثي غوثا منك يدركني سريعا يمزم ي الحسرى و ي ر ت ي بالذي أ ر ج و 神田さん فارحم ربي وقوفي وبواد الفضل ع د ر فاهزم ربي I'm not g o n a e g i r l <laughs>